يقول السائل ما راي فضيلتكم بهذه المقوله وللاسف لا توجد دوله اسلاميه الا وعندها دستور يحمل في طياته الكفر الحمد لله لا شك ايها الاخوه ان هذه الاطلاقات والمجازفات انما تكون لمن لم تكن عنده بصيره ف ولله الحمد والمنة توجد مثلا دولة المملكة العربية السعودية تحكم الشريعة وقد بين العلماء الثقات كالشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله هذه الحقيقة الناصعة وهم يعلمون ما تحكم به وهم هذه تلك الدوله اعني المملكه العربيه السعوديه ثم اني اقول ان الانسان اذا تكلم بكلام ينبغي ان ينظر الى فائدته فالكلام لا يكون حقا الا اذا اجتمعت فيه ثلاث صفات ان يكون حقا في اصله وان يكون حقا في قصد صاحبه وأن يكون حقا في أثره أن يكون حقا في أصله فيكون صدقا موافقا للواقع وليس كذبا ولا اختلاقا وأن يكون حقا في قصد قائله بأن يكون القائل يعلم من قلبه أنه يريد الخير وأنه يريد يريد الصلاح وان يكون حقا في اثره بان يثمر مصلحه وخيرا ولا يثمر مفسده فاذا وجد الانسان في كلامه انه حق في قصده حق في اصله حق في اثره فانه يتكلم به والا فيسكت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت فهذه قضيه يجب ان نعلمها ونتنبه لها لان المسلمين لما غفلوا عن هذه القضيه اصبحنا نجد ان المسلمين يكثرون اللغو والكلام بما لا ينبغي ان يتكلم به فنجد ان بعض المسلمين مثلا يعيشون في دوله ويحتاجون الى تقرير التوحيد وتعليم الناس التوحيد وتربيه النشء على الاستقامه وعلى لزوم دين الله عز وجل فلا نجدهم يتكلمون في هذه الامور ولكن يتكلمون في امور لا تفيدهم ولا تجلب لهم خيرا وهذا من الغفله عن الطريق الشرعي في تعامل المسلم مع الامور والله اعلم